حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفضوا قوم فرجالا او ركبانا فان في ثم فرجالا ام ركبانا فاذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا والذين يَتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ وَلِلذِينَ يُوصُونَ بِهِنَّ فَإِنْ كُنَّ عَالَاتٍ فَلَهُنَّ وصية لأجواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج وصية لأجواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا دناح عليكم فيما فعلنا فيه أنفسهن من معروف فإن خرجنا فلا ناح فيما تعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم والله عزيز حكيم وليم طلقات متاع بالمعروف وليم طلقات متاع بالمعروف حقا على المكثرين حقا على المكثرين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعفلون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعفلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم أولو حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمْ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ قُرًى بَادَ فِي قُصُورِهِمْ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمْ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ ظَلِمَ عَلَى النَّاسِ وَلَكِن أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ إِنَّمَا أَمْرُهُ خَطٌّ عَلَى النَّاسِ وَلَكِن أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ وَقَاسُوا أعلموا أن الله سميع عليم وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة من ذا الذي يكره الله قرضا حسنا فيضاعفه وَلهَّهُ يَقُ بِهُ وَيَدَ صُوتُ وَإلَلِ تُرجعون وَطَّهُ يَقُ وََبَ